বিসিল নির্বাফ كِتابٌ نَزَّلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ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 وَتَمَ اللهَّهُ عَدَ قُلُ بِهِم وَوعلَ سَمْرِهِ وَوعلَ أَدَ صَادِهِم لِشَوَةُ وَلَهُم عَذَابُ عظل وَمِنَّ اسممَي يَقُل آممَنل بِاللهَّهِ وَبِالْيَوْمِ آآخِدِ وَمَا ادعونَ اللهََّّ لَ آمن وَماَا يَخدَانَ إللاا أَ فسَهُ وَماَا يَشعرون فيِي قُنُوبَِّ رَضُون فَزَادَهُ اللهَّ نَ رَدَو وَلَهُم عذابُ الألم بِمَا كانَوا يَكذِبُون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 اللههُ يَْتَْز بهِهِم وَمُدّهُ فيِي طُهانهِ يَحمَهُ أدائِكَ الذي نَشَْر بنلَتَ بالِالهد فَمَا رَبِحَت جامَتهُم وَما كانوا مُتدل. ثَلُ كَمَثَ بَِّ بِسَْقَدَناَا روفَنَ م أَضَأَتمَا حَولَهُ لَهَبَب اللههُ بِلورهِم وَتَرَكَرم فيِي ظُماتات وَتَرَكَم فيِي ظُماتات لا يُبصُِول ثمَُّ وَكم رُيوم فَهُم لا يَبجِرون أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ غُثَاءٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ حِيقٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوَّفِيهِ وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلا كُلَّ شَيْءٍ قَدِير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 فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقَ لكُم فَلَا تَجَعَون اللهِ أَدَدَوون وَأَنتُمْ تَعللَمون وَإِنْ كُتُم فيِي رَيبٍِ ما نَزَلَّ على عَبَدِنَا فَأتُ بِسُورَة لِ مِفْنِهِ وَدَوشُ هَدَكُم وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّةٌ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 وَيَقْتُونَ مَا أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم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 وَإِذقالَالَ رَبُّكَ لِمَلَ إِكَةِ إِن جَعلُ فِيأَرضِ خَاليفًَا قالَاوا أَْ تَجعَُوا فِيهَا مَيْ يُفْسِدُ فيِيهَا وَيَسْفِ كُدّمَا أَونَحْنُنُ سَبِّحُ بِعَنْدِكَ وَنُ قَدّس لَك قَالَ إِن لِ رَعلَمُ مَا ل تَلَمُون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 قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَقُل لا ي آدَ مُسكُ أنأَن تَزَوجكَ الجََّةَ وَكُل مِنهَا رغَدًاحيثُ شِتُماَا وَلَا تَقربَ هذه الشجرَ وَلَا تقبَ هذه الشجرَةَ, الشجرة فتَكنا مِن الظَّالِمِ فَأَزَلهُ مَ الشَّيقانعَْهَا فَأخْجَهُماَا مَِّ كَ فيِي وَقُلِ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّن لَّدُنْهُ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابَ ذَبُِّونَ بَنَاأَكُمْ وَيسْستَحيونَ لِساءكُمْ وَفيِيذَ لِكُمْ بَلَ أُم مِرَبِّكُمْ عظم وَإِذ فَوقن بِكُمبَحَ فَ جَينكمُم وَغْرَقنا آلَ فيِي العونَ وَآاتُمْ تَغرُون وَإذ وَعددناَا مسَأَ بَعين لَلى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 كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا وَلِمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما سألتم وَضُبةَت عليهلَْهِ مذذِلَّة وَْمَسْكَنَةُ وَب أو بغضَب مِن الله ذَلِكَ ب بأنم كانَوا يكفرُرونَ بآيات اللههِ وَيقتُون بينَ بغيرِحَ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 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا نَطَقَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالَ أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفلا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 وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً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 والَّذِنَ آمنوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ أُولائكَ أصْحاب الجَّتِهمم فِيهَا خَالدُون وَإذ أَخَذْن م ثاقَبَن إسْر إلَ لا تَعبُدونَ إِللاا اللهَّه وَبِالواندَيين إحْسَان وَبالِالوالِدَين إحْسَانَ وَذِقُرْربَ والْيتَمَا وَْمَسكين وَقُولوا لِنا سِحسنَ وَقيمُ الصَّلَ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 قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ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 أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِذِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ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 قل لسواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب له يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا كفارا ود كثير من اهل الكتاب من بعد ايمانكم كفارا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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ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 وَقالت اليَهُود ليسسَة النَّصَار على شَيْئ وَقالة النَّصَارَ ليسَة الهُود على شيءَ وَهُمْ يطْلون الكتاب كَذَلِكَ قالَاَّينَ لا يَعلمُونَ مِفْ قَِْهِمْ فَلَّهُ يَحكُمُ بَيْنَهُم يَومَ القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فِيهِ ي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 بَذ السَّمواتِ والَّرض وَإِذا قَضَأَمر فَإِنَّ ماَا يَقُول لَ كُ فَكُون وَقالَالَ الذيِنَ لا يَععلمُونَ لَ لاَا يُكَلِّمُونَ اللهَّ أَْ تَأتِينَ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَلَا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم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 وَإِذِبَتَ ل إِبَ رَهِ مَ رَبُّوه بِكَلِماتِ فَأَتَمَّهَُّ قَالَ إِّ جَعِلُكَلِّا سِئمَ مَا قَالَ إِّي جَعِلُكَلِّا سِئمَ مَ قَالَ وَمِذُ اللِيََّةِ قَالَ لَا يَناَاالُ عَهْدِ الظَّالِمِيل.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 وما بئس المصير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 تُب عَلَيْنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحكمة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 قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهودا او نصارا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 وَلِى تُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ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 تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلَ وَانَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ উল ই কাল সিবিহ উল ই কালিং সলিব ওর ও উল ইদ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 توب عَلَهِم فَألكَ أَتُوبُ عَلَهِم وَأَنَ التَّووَّابُ الرَّحيِيم إ الذيينَ كَفَر وَماتُ وَهُم كُف أُلائِكَ عَلَهِم لَنَة الله أُلئِكَ عَلَهِم لَعنَةُ اللهِ, الله وَالمَلا والملائكة اجماعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسايلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ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 رياضا او على سفر فان عده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون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 يريد اللههُ بكُ يسْرَ وَل يُريد بكُم العصر وَلتُكمِل العِدةَ وَللتُكَبِّر اللهَّه على مَاهَدكُم وَلا عَكُم تَشكرون وَإذا سَلَك عبَادِعَّ فَإِن قَرب فَإِني قَب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 لا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج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 مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى إِنْ قَاتَلُوكُمْ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 فإِنْ نَهَتْهُمْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِذِيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ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 وَنَسْأَلُهُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكرا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 كسَبوا واللهُ سرَرعحِسابَ وَنكُر اللهَّه ف أَّ مِ معدودات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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِذَا ذَللْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ اللَّهُ فِي غُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم ولم ما ياتكم مثل الذين خلو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 وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء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 والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربعوا اربعه اشهر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 فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا إلا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم أن لا يقيما حدود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 ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به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 لا تُكَّفُ نَفْسٌ إِلَّا سْعهَا ل تُضَ الرَّوَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلا مَلُودُ الله بِولَدِ وَوعلَ الْوَالِفِ مِثْلُ ذلكَِك فَإِنْ أأَرَادَ فِي صَادًا عَ تَرَضٍ مِنْهُمَا وَتَشَُورِ فَل جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم بِهِ مِنْ خطبة النساء أَوْ أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وَآ تَعْفُ أَقََبُ للاتَّقُوى وَلاَا تَ سَو الفَضْلَ بَينَكُمْ إِ اللهَّه بِمَا تَعمدونَ بَصير وعافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم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 الل نُقااتِلَ فِي سَبين اللَّهِ وَقَدَ أُخِْرجَناَا مِن ذَارنَا وَابَنائِنَا فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ تَوَّو إِللاا قَليلَ مِنهُمْ واللَّهُ عَلمُ بِالظَّالِمِين وَقَالَ لَم نَبِيّهُم إِ اللهَّه قَدَ بَعثَ لَكُمْ طَادُ تَمَلِكَ.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 نين فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر قال ان الله مبتليكم بنهر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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم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 قَالَ كَمَ لَبِثْتَ قَالَ نَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ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 ثُمَّ لا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مِنَ النَّوَى وَلَا أَدَّلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صدقاتي يتبعها اذا والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي وانفق ماله كالذي وانفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 اي يود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعلى بها تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه توافقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم أغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كَثيرا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا آفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يعلمه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 فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين من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 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ واللههُ بكُلّ شيءَي عرِيم وَإِن قُنتُم علىى سَفرَرِ وَلَم تَجد كاتِبَ فَرِهان م قَضَه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعضَ فَلْؤد الذيتُ مِنَ أمَتَهُ وَيَتَّكِ اللهه رَبهُ وَلَا تَكْتُم الشَّهادَ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بَيْنَ أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها مَا كسبت وعليها ما اكتسبت